ما أحلاه من نغم تطرب له قلوب الأسود وتزيغ به أفئدة المنافقين فياليت شعري لمسكة الرصاص واستبدل به تلك القمم الجوفاء والمحادثات البلحة تروني بميادي وني وفي ساح الردى قومي دعوني فلست أطيق عيش الذل فيكم لقد وقى الأزاة ترى حصوني أيحيا في المسراتي فؤادي وإخواني أسارا في السجون وشرع الله نوحي من زمان أأبقى يا رفاقي في سكوني أيحيا في المسراتي فؤادي وإخواني أسارا في السجون وشرع الله نوحيا من زمان أأبقى يا رفاقي في سكوني سلاحي جاهز في كل حين أيا جبنا هيا قاردوني وقيني مستوى للنين منكم بإذن الله لا لن تدركوني لأني سائر في الدرب وحدي نحرت بحربتي ذل الركوني لأني مؤمن بالله حقا يلاحقني طواغيت المجوني لأني سائر في الدرب وحدي نحر أرت بحربتي ذل الركوني لأني مؤمن بالله حقا يلاحقني طواغيت المجوني سأعدي همتي فوق الثريا ولو بجيوش قيصر أربوني سأمضي شامخا كأود صلبًا ولو زرع الرداء فوقي ودوني ولو جعل التهور من سماتي ومن أهل التطرف صنفوني. فذلك إخوتي في الله فخر لمن ساروا على درب المنون ولو جعلوا التهور من سماتي ومن أهل التطرف صنفوني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 سلاح جاهز في كل حين أيها شبان أهيا طاردوني وخيني مسرج للنيل منكم بإذن الله لا لن تدركوني سلاحي جاهز في كل حين أيها شبان أهيا طاردوني. خيني مسرة للنيل منكم به ابن الله لا لن تدركوني سلاحي جاهز في كل حين أيها فبا وحيا طاردوني وخيني مسرة للنيل منكم. بِهِ أَبْنِ اللَّهِ لَا لَنْ تُدِرِكُنِي سِلَاحِي جَاهِزٌ فِي كُلِّ حِينٍ أَيَّ شُبَانَ وَهَيِّئَ طَارِدُنِي وَخَيْنِي مُسْرَجٌ لِلْنَّيْلِ مِنْكُمْ بِهِ أَبْنِ اللَّهِ لَا لَنْ تُدِرِكُنِي